كذلك زين لكل ما عملهم ثم الى ربهم ينبئهم بما كانوا يعملون وارحموا بالله جزاء المانيا الذين جاءت السماوات لا يؤمنون بها بل انها لا علاقه عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا لا اصلح لها ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسوء في الله عز وجل بغير طبعا الطعم في التواريس امر مطلوب وغرقب فيه من يطابق في شريعة الله ويحاربها ويعاكسها هذا ينبغي كشف عرافه وينبغي طمحه وسبهم ولعنه لكن اذا كان هذا السب وهذا الطعام في هذه الطاغيه يسبب لنا في المنترات افظع من هذا السب قلنا كشف هؤلاء وسبهم ولعنهم هو من التقرب الى الله لما كان لكن اذا كان سبهم يتسبب في مصائب ومشاكل وامور تضر بالاسلام وتضر باهله او تضر برب العالمين وبكتابه وبرسوله ودينه فهذا ينبغي شناه ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل. سب المشركين وسبوا اليتهم والطعن في دينهم يدينهم الشرك هم مظلوم لكن اذا كان يتسبب لنا ويكون سبب بأن ان هو الله اعوذ بالله ان المشركين عداء الدين العلمانيين الظلمه ال ال والفجر والفسقه والملاعده ما يعرفون قيمه الله ما يعرفون جلال الله ما يعرفون عظمة, عظمة الله ما يقدرون الله حق قدره فإذا كان سبهم وسب دينهم وسب آلهتهم يتسبب لنا فيه وإذبعهم بأن يسبوا الله أعلم بالشيء على جناب الله ملح وهذا ما يسمى عند العلماء بسد الذرائع قاعدة أصولي أعظم شو سد الذرائع كل طريقة وكل وسيلة تؤدينا إلى مدة في قد أعطي الله نجد رسول الله يقول لعن الله من سب والي قال يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل بيسب أبا ويسب أمه بيسب أمه أنت تسب له بيب ويسبلك بيب وانسس في أمه يتعذب في أمه أشكل يتعذب في أمه جواء سبب. فلهذا لما كان هذا يؤدي الى الطالب انظر بالبقره كثيرا من الاحكام التشريعيه جاءت لسد الذرائع فمثلا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من يبني مسجدا على قبر او يدفن في مسجد ولي صالح رجل عظيم من العظماء لا يجوز أن نتنه في ولا يجوز أن نبني عليه مجددا لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الشرك بالله والكفر من الله وأصل الشرك في الأرض هو تعظيم الاولياء والصالحين يغوث ويعوث ونصر وسواع في عهد النور كانوا أولياء قبل أن عليه الصلاة والسلام كانوا عبادا صالحين كانوا رضوان ما شاء الله فلما ماتوا ماذا فعل الناس صوروا تصاويرهم ولا صور في المساجد ليش لأن الشيطان الله الطاع من وسيلة مقبول أهلية للابتداء به كانوا ما شاء الله عبادا وطاعا شيء كبير كبير وقال لكي نحسني بها من تصوير التظاورات لما هذا الجيل الأجير جيل آخر قالوا قالوا الشيطان كان اباؤكم واجدادكم يتوسلون بهؤلاء بجاب سواع بجاب يقول يدعون ويتوسلون به فتوسلوا به لما مدى الجيل جاء جيل آخر وقال اباؤكم واجدادكم كانوا إيش يدرون الله عز وجل ويستغيثون بهؤلاء ويستشفعون بهم من عند الله يعني يطلبون لهؤلاء ان ينفقونهم الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما يقولون هؤلاء شفعاء عند الله واذا بلغ الانسان الى هذه المرصده لا بد يقدسه لا بد ان يذبح عليه ويطوف به ويعظمه ويقدسه ويجزم ثبات ظهوره نسال الله العافيه من هنا جاء الشرك من هنا جاء الكفر، فبعث الله عليه الصلاة والسلام ليحارب هؤلاء. وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة بيانا يعتقد في الأولياء والصالحين وفي الأنبياء والمرصاليين بل وفي ملايكس المقربين أنهم شف عائل الله. لا عليك الا أن تدعوهم وتطلب منهم أن يدعو الله أن يدعو الله أخر. وخلاص. هل الدرع. هل هو الطبع الذي وجده؟ ويعبدوا الله في العبادة. هل, الدرع. هل الدرع. لمن ينبغي ان يوجه لله الله ما يرثى ان تتوجه يا عبد سواه ابدا ما يرثى ان تعبده توجه فيه ادعوني و تدعوني اذا دعوت غيره فتشعر بالله والدعاء هو العباده كلاما اذا سدد الذريعه الاسلام العظيم جاء وقال لعن الله بني اسرائيل تتسخر القبور عن بيته لعن الله واليهود والنصارى اشتد غضب الله على قوم اتخذ القبور عن بياني. ليه؟ لأنها وزيلة لهذا القصير أيضاً الله عز وجل أحكام كثيرة جاءت بهذه المعنى ربما تنجي بحقة سبحانة يقول ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا لا لا تقربوا كيف لا تقربوا؟ كل ما يؤدي إلى الزنا فوحرم ما تقربوا ما تفرج منطقة الزنا تحضرها. شوك العلماء قربان الزنا. اولا النظرة. النظر وسيلة من وسائل للزنا. قالوا كل ممن يضطوا للأمسالين. ليش? لأن النظر سبحان الله الجمال. خلق الله جمال وخلق النظر ليس نسعم الجمال. لكن اذا كان هذا النظر يؤدي الى الزنا اصبحوا. صدق الباب. لا قدروا. كل ممن يخضونه. وكل ممن يخضونه. ليش? لأن النظرة هل تؤدي؟ إلى الكلام؟ والكلام؟ أو تأتي إلى السلام؟ والسلام ذا الكلام والكلام لا يجد إلى القبلة والقبلة تجد إلى المصيبات خط الله وين يريد الشيطان؟ فالإسلام حضر الله. وحرم المسافة وقال بالعليه صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم في أم رأسهم من محفة من حديث المتنسس أهوض عليه من أن يمس مرأة ذاتها حرامت وأعرام وأنت حرامت مصاب بحضراء بنت صافحة المرأة تصالح حرام لا تفضل لو تعرف الشيخ اللي في بعض الذي تلقاه من قيامة تفضل أذنه بيقو السلطة في أصل ولكن ليه؟ لأن المس يجر ايه؟ ليه لا فضر الصبر الصفر صفرت مرأة مع غير محرام حرام ليه؟, ليه؟, ليه, ليه؟ حفظا له وليه الله الاختراض حرام ليه؟ لا تؤدي الى بعيد المرأة من المصاربين؟ ما نرى الآن الطيب حرام حراما تتضيب وصف للاحتاجها عرف ليه؟ لأن الطيب بمنزل في رسانة دعوة ويقولكم مرات ومرات هتقراسوا في بعض المأكففة وبعض النصارى في الحقيقة قالوا إن الكلبة, الكلبة حين ما تريد الجنس يكون عند ربها في الجنس هايش تعمل؟ تطلق ريحة عند هل الريحه كلاب المنطقة حينما ما يشمع حين ما يشمع كلاب المنطقة يتجه نحو الريحه ولذلك الكلب اللي تكون يعني عنده رغبة الجنس تجد الكلاب وتجميع نحوه ليش؟ لأنه هددت له رسالة طوال رسالة دعوة ليش؟ في وسط الدعوة تنقل الرياح فيقول العلماء فكذلك المرأة إذا, إذا أصارت الريحة عاشف ما شو معناها؟ كان يدعوة الجريمة الخسيبة ولذلك صار يقول ما اللي يخرجنا سفيات بدون طيب مش أول يوم البشجع بس بشي بيشطيب حرام وكل مراه تعطلت ما خرجت ها دي جثة هي زانية يقول عليه ترجمة زانية والعين زانية وال العين تزني وزناها النظر. واليد تزني وزناها الضغط وال تزني وزناها الخطا والقربي يصدق ذلك. قوي أول كتبين إذن الاخوان كلها حرام المرأة تدخل الحمام تمشي للحمام حرام إلا إذا كانت مريضة أو كانت سبحان الله يعني دعت الضروره الضرورة أن أما تمشي للحمام حرام ليه؟ لأن كشف المرأة لجسمها في قلبتها هذا الرسوم الزالية فكيف سكشف بلطة البحر؟ ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من كانت تؤمنوا بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام بالنزل الظبور خال من كان يؤمنوا بالله والآخر من ظبور أمتي فلا يدخل الحمام لا بالنزل أما الرئيس أما المرأة فلا تدخل الحمامة ليس؟ حتى لا تكشف عن جسمها في غير بيت دوجها وأي ممرأة كشفت يدخل عاستيابها في غير بيت زوجها فهذا هزالها هذا كلام هو أخير لله ليش هذا؟ تسد الندري احنا. تسد حتى لا يتصرف يفن ادمة الى هذه المرأة. حتى الصبر للحج المرأة تذهب مع, مع ابنها مع ابيها مع اخيها مع محربيها. اما غير لا. لا يفن. وانا حكيت لكم مرات ما مرات. والله حكينا لأنا قابل الله انه تم جاهد قبيح. قال يعني راع كانت يعني كنا كنا نريد حج فجاء واحد جاء يعني ناد جوج كانوا يخدمون في الجيش وجاوا أمورهم وكتبوا رفقة يقول مجلس بخير وبراع كبيرة من من عشرات الستين سنة وكتبوا مع من فوجدوا رفقة طيبة ما شاء الله ناس مسحين وجماعة هذا طغت بخير تنها معكم هذه هذه هذه وخصوصا يا اخوان وخصوصا واحد يعني هنا قال هذه الام ان شاء الله تبي معلوم قالوا خلاص فلان سمع يقول يقول ان الاخر ولما جينا اللي وصلنا مكه وكرينا وجرب الشقق اللي مش سكنوهم قالوا اذا ذكر النص واحد بكار وهم هذول الاخوه قال له أخذ اخذ هذه الغرفه قال احنا نسكنه ان شاء الله هذه الغرفه يعني في الجناح هذا قالوا لما سبحان الله يوم يومين تمرض قالوا انه مريض وجاب الليمون وكان الله يسبر غير صني أنا يعني صب اللي الليمون لشيء كذا عمل ليمون كذا وزول عنه وهي على مية مسكينة وجذب منه كذا الأخوة إذا في اللسنه أخذها ويرد المكروبيها في ما في ما في ما تلعب فيما تخطو خميس ولولا ان الأخوة كان هناك قرب القربل شق عليهم يعني مش فرس فرس من هذا اللسنه هذا الكلب ووو زوج صار لك الناس ما يفهم والله يحكي هذا وفينا بعض الأشخاص يجون هنا اللي صار. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى ان تسافر المراه بدون محرم واذا رجل يقول يا رسول الله انا سجلت في غزوه كذا وكذا فلذاهب للغزوه للجهاد في سبيل الله يقول عليه الصلاه والسلام ان امراه ذهبت حاجه يقول لها ذهبت مع راجل يا رجل لم تسجد لغزوه لا هي تعيد في الغزوه الكليه تقول اذهب بحج مع امراهك من كان يوب لله والاخر لا يعني لامراه تمر النهي الاخر ان تسافر ثلاثه ايام الا بعد اللحظه ولولا ان الحلفل اما بعضهم اذا كانت رفق المامونه فلا باس في ذلك كيش رفق المامونه مثل صحابه رسول الله هذه عباره عن ملائكه مثل على صحابه الذين تربوا في حزب رسول الله والله هم افضل امه واشرف امه منذ خلق الله البشريه لازم لهم ومع ذلك يقول عليه الصلاه والسلام اذ اسمع رجل مع بعضهم ليش يخطى ثلاث طريقه المعلم الكبير في دوله الله سواء الجماعه يعلم هناك يبنا في هذه الارض فسجل الباب نعم محمد بعدين لان شروط الحج بده يكون عند ارتفاع استعماريا انطاع بدنيه من الى الضره بسبب المحرم لا في معرفه لا في الله هذا نعم اذا هتقنوا لما إذا تعارضت المسرح والمسرحة وضع كائم إذا تعارضت المسرحة ومفسدة يقدم أرجحهم كيف أرجحهم؟ مثلا قضية وقصية عزيزين يا رحمه الله تحت التسار قد حارض حق حق هو التسار هذا الامام العظيم قال له يا شيخ نحن نمر في الطريق ونجد جماعه من التسار يشرقون الأنخاء يتحسن الأنخاء ما نغير قلت فيهم يقول تركوه ليه جاء بشير؟ قال لأنه إذا صحوا قد سب المسلمين ودمر حلوله تركوه وتطراه سبحان الله إذا أنت هذه هل مصلحة؟ هل مصلحة نغير الممتر مصلحة؟ ولكن مصلحة التي تصاصر استرطب على هذا التغيير هي أكزح وابحث من هذا البلاد بالمصلحة ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أني ها؟ لولا قومكي يقول سيد لولا قومك حذير وعهدني بإسلام لها دمج ولا بنيته على قواعد الطريج. الجعبة ده وضعها الحا، آه، وضعها الحالي ليست على قواعد الطريج. مخمل السنة إلى الآن الجعبة. ليش؟ لأن سيدنا إبراهيم لما بنى الجعبة جعل لها بابا شرقي وبابا غربي. باب يدخل منها وباب يخرج منها. كذا. وكانت أيضا حتى الحجر حين موجود حين لما جمع في إسماعيل كان من الجعبة كذنبي. وما كان لديه الشجروان نصف مترو هكذا خارج اذا كان ضعف النبي عليه الصلاة والسلام هم برزق هذا البيت على قواعد ابراهيم وما كان عندها الباب عاليه فتزود نسخه الأرض ولكنه عليه الصلاة والسلام يقول لو فعلتو لا اتهمني البعض يكفر البعض يقول اردت انا ان اركز المزيد ونكسب المزيد في بين البيت على قواعد ابراهيم قال خشيت أن يكبر الناس ويقول عليه صل الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بالإسلام ماذا كان من الإسلام ربما الشيطان يلعب في القصيرة النبي عليه الصلاة والسلام بأن بأن ان بأنه بأنه أن يفوز ببناء الجبرة ويبع على قواعد الجبراء فطرتها لسد الدرج حتى لا يكبر الناس إذا إخواني أيضا من قواعد التي العلماء. نجد رسول جاء الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بالكفار حذر حذر من التبرج ليش التبرج سبب حذر من الاستهزاء بالقرانه بالزنا حذر عليه الصلاه والسلام من كل شبه بالكفار حذر في بها هذه يقول غير ولا تشبهوا بهم ويقول صوروا في نعالكم تشبهوا بهم اذا كنت في خلاف قل قل قل قل قل قل في الصباح علاج لان اليهود يبني عمل عنه واحد يا سبح اللي واذا صلوا لي الشرس تصلي في, في ورسول الله يقول صلوا بني عليكم ولا تشكرون بني ليه يزيز يفميطوا نبينا عليكم ويقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة الى الصيادة عشراء يقول لان عشتوا اذا كامل لصبص العاشي والتعسي ليه يا رسول الله قال لي ان اليهود يصومون ايه عشراء لأنه ما هاجر وجد ليهدي سونا ليش هدفه على ويقول ما أنهارك دلوة في رسول الله عليه فاكول بشي ليش هدفة دجاجة ولا الغلمة واللجاجة بحولي ماش مكان، كل حاجة حاجة اجب لي. ليس السن والظفر السن هذا لينه عطر والظفر هذا لأنه مودة الحبشة والحبشة ما هذا مودة الحبشة والرق والطف مين هذا النبشة بالنصارى. وبيقصوا شوارع وعفوا ليحة خالقهم فيه وبيخالقوا اهتدى ليش هذا كله هذا حلف قال اليهود ماذا محمد ما من شيء شيء شيء إلا فيه. في فيه نحن نجي السبب الان النبي صل الله عليه وسلم كان يسد الباب على التبعية في في النصارى والجند الشيء كان يخشى وصر الله عليه وسلم وقعنا فيه فصارت امتنا صارت بيوتنا صارت مجتمعاتنا صارت اعرفنا وعاداتنا وتقاليدنا واعيادنا والله تبقى اليهود وما قامنا نسخة يهودية نسخة نسخة عميش حتى ان الله اوجب علينا الفاتحة في كل ركعة انك الفاتحة ليه وفيها الدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم منهم من نبيين وصديقين وشهدات وصنعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اشتر مغضوب عليهم من الذي لا غضب الله عليهم؟ هم يقول ومن من الضالون بتسقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك في كل فاتحة يا رب نجينا يعني سددنا على خطا المستقيم طريق المستقيم الذين طريق الذين انعمت عليهم غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالي يا رب نجنبنا عنها فيش هذا كل فاس كل كل واجب 14 ركعه 14 ركعه في يعني في الفرائض بل هي واجبه والفاتحه واجبه وهذه لابد منها لابد هنا لنا من ذلك لان الله علم ان مصح هذه الامه والقضاء بهذه الامه والقدر في هذه الامه والكتب اطلق هذه الامه سيكون عن طريق تبعيه للغرض الكافر والي لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سد الباب باب المشافع حتى كان عمر رضي الله عنه يفتح اي بلد يقول حافظوا على الزي العربي الزي العربي ينبغي حافظ عليه ليش قال اذا طابق الزي الزي طابق القلب القلب اذا طبقته في الكسوه وفي التشابه وفي الجندره وفي الجرباكه وفي البنطلون وفي الكافه وفي الويل وقد تبنصل الطرق ايش رحمة طبخه مريت ليه ان ليه ليه انا زوج السابق طبخ شويه ولا ولو ما شاء الله كل هذا كل العلماء باب باب السد تعالى والانطلاقا من قول ربنا سبحانه ولا لا الذين يدرون من دون الله فيسب الله عدوا بغير كل ما يؤدي الى ما هو افحش الا ولا يجوز الاقدام عليه اذا تعارض المصلحه وتفسده يقدم ارجحه واذا تعارضت ثاني تقدم ارجحهما ايضا نعم ولا تسب الذين وثم من اخلاق المسلم سبحان الله الا يكون سبابا المسلم يكون تعانم. تعانم؟ لا شباب؟ لا المسلم صاحب أخلاق فاضلة صاحب كلام طيب لأن قلبه منسلق بالإيمان بنور الإيمان بمعرفة الله بحب الله بالعقيدة الإسلامية الرصينه ما يسمع الكلام يخذبونه الكلام الطيب لأنه طيب وحامل للطيب طيبتم فادخلوا أخياني طيبتم من الذي طيبكم؟ طيبتم طيب لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ما ينتقل به ثم السباب يجب لك اشي فهذا الشخص فهذا يعني ماء فتسه الكلمه الطيبه يبيدون كلمه طيبه ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عظم من اهل يقول الله عز وجل كذلك زينا لكل امه عملهم الامه الكافره الامه الضاله الفاجره يعني سؤال سائل اذا عاشت في الفجور وعاشت في الانحلال اصبح ذلك لها زين كل ام عاشت على شيء فاصبح ذلك الشيء زين لها وان كان في الواقع شيئا فالام التي عاشت على على الكفر وعلى الضلال وعلى الحلال الخلقي على التبرر والخلاخ والدمار والغرغ تزيح عنها هذه الاشياء هذا السقيم تصبح لها أحب شيء عندها وهذا من جزاء الله لها ان الله يزين لنا ذلك الضلال يزين لها فالفكر العداء الله يبوزون على كثر يبوزون على دبابين وعلى عقيدتهم كذلك وكافر ضال عارف ملحد ينكي وجود الله وعايش يعني ما في بالخمره في العربه عايش بالسكر عايش من بال يعني في الربا عايش من قمار عايش من الهالات والضلالات في المصارب في البجور في البسوكة ويصبح هذا الشيء عنده أحلى وأغلى معزل يمذر بحيث دراء من يحرر بينه وبينه يقتل هاكم ستترون الكفار الآن مستعدين أن يموتوا من أجل عقل من أجل كبير العالم كله ضد الإسلام ليش؟ لأنه يرون الإسلام سيحرمهم مما ما هو فيه من الضلال والدوء فمن عقوبه الله لهم انه زين لهم سلك الضلالات حتى صاروا يفوزون دونها والعكس صحيح المؤمن الذي يعيش على الايمان وعلى الصدق والعفاف والكرامه والصلاة والعباده والطاعه لله ويتفنى بذلك ربنا يحبب له حتى سيفوز دونها وكذلك زينا لكل امه عمله فيقول في المقابر المؤمنين يقول حبب اليكم الايمان وزينه في غرور وزينوا في غرورهم لأن أنتم تعطشون على الإيمان خصكم تقولوا من احباب الله من أنصار الله من من يجاهد في سبيل الله من من يموت على عقيدة العقيدة الصحيحة من, من أجل نصرة الدين الله ربنا يحب الله وهذه العقيدة حتى تصير اغلى ما عندنا. احسن من الماله واحسن من اولاده واحسن من وظيفته واحسن من حياةه هي غير حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم كل مقادر وكثره اليكم الكفر والفسوق والاسيان هذا فضل النمار ولا لا والعكس كذلكا صحيح فالذلي يعني يعني يعني الحرب ضد الله عز وجل وينكرر قطع صراته بالله ويعني ويبتره ويضغي من الله عز وجل واحمد الله اش يصير جزاء له ربنا يحب اللي تركت مع وجه هذا بالقب وهذا بالدلال يصير احب معه اي مجد هذيك لقط الصربيين اللي يجي قد يقتلونه هل هم لا ليه لانه من عرق مسلم وهم يخافون ان يتولد الاسلام فخوف يخافون ان يتولد الاسلام في اوروبا هذا شيء غير جيد اذن سنوهم اني حصلت كلها البرلمان كله ضد إيه؟ ضد السبنيه برلمانيه بالسنيه في, في البرلمان حضرس البرلمان سبنيه بس اني كلش عجزوه كل ايش عجزوه يجوني في سميّة خدمتني ولا؟ قلها خدمتني، قلها هذا فرق. العالم كله دجّي على السميّة. ليه ما لأن هذه هالسمّية من؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهم يقبلونها لو كانت سمنيه يهوديه يقبلونها ولا لا؟ لو كانت صليبية يقبلونها ولا لا؟ لو كانت فلسطينية يقبلونها ولا لا؟ لكن السمنيه لا إله طرمه والعالم كله دوليه نوصف كده إذن سبحان الله فيقول وكذلك زينا لكل امه نعمه يموس عليه قلنا نحن على الاسلام نموس على لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد الاسلام يكونوا فانهم يلمون كما تلمون وترجون من الله ما لا يرجون نعم وكذلك زَيِّنَّا لكل أُمَّةٍ عَمْرَهُ هذا التزيين جاء جزاء من الله الله يكون زينا. فالمزين هو الله فإذا أقبلت على الله وإذا اخترت الله واخترت دينك وا ستق الله الى ما عنده الله حبب اليك الدين لا تمن علي وسبل الله يمن عليك ان هداه الايمان من قد صدق هداه واذا اخترت العدل الله حبب الجزاء حبب اليك العدل نعم وكذلك سينا لكل امه عملهم قال ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كان يعملون المرجع والمصير كلنا عائدون إلى الله كلنا نجدح إلى الله كلنا الكبير والصغير فينا أصدقوا له كل الأمم مصيرها إلى الله إنك كادح إلى ربك كدعاً لكلاتك فينبئهم بما كان يعملون الله احتفظ بحياتنا الصغير والكبير الشتى والفترة والجزيل على الكل ما نسعينا إليه وكذلك سينا لكل امه عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كان نبئهم قال باتها سبحانه وأقسموا بالله جزء منهم لأن جاءتهم آية لا يؤمن بها. هذه مواقف المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقف معارض، موقف معاند، موقف مضاد على طول. فكانوا يقسمون بالله أن خصوصا لازم لو جاءهم بآية خارقة، بخارقة، ولا داعي بخارقة. ماذا يمتبرون الميزان؟ جواب خارقة. يقولوا خصت جينا بمثما كان عند موسى، عنده كان عصا إذا أسلقتها أصبحت حية وكان يذبح ضرب البحر بها في الغلط فكان كل فوق كالطود العظيم اسمع لي الآية ايضا كان عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى وكان يصنع مثل الطير من طين فيرث الطين فيكون طائرا في بيت لو سمعت مثل هذا ويقولون ايضا لو ان ناقة كان صالح عليه الصلاه والسلام يخرج الناقه من الصخره لو كانت هناك من الصخرة لك أم النبي أبوا من الله أن يجعل لنا الصفة ذهبا اجعل لنا الصفة من بي يطلبوا هذه الخوارج وَأَخْصَمُوا بِاللَّهِ جَهْلَ إِمَانِهُمْ أي جاهدين جاهدين في هذا الإيمان لإن جاءكم آية والله لإن جاءكم آية اليوم من النبي راتك في النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك على نذكر من الايات متقدمه في هر سياق لفظ ايات كثيره وكثيره جدا مثل سبحانه سبحان الله خالق الحب والنوى تقدم درجه الصابع حب مزحله تخرج منها نبتة من الذي اخرجها؟ الريح الله نوى نوى الضوء تخرج منها ايش نخلة من الذي احيا هذه العبه حتى اخرج هذه النخلة الصامته الصاعده من الذي فعلها الله يخرج الحي من الميت و الميت من الحي العالم ما كان في حياة الله خلق هذا الكون بعلمه و فخلق به كائنات حيه حتى ما كان فالله خلقها. والآن الاناره أنظر امر مفعل بالكائنات الحيه من لي احيا هؤلاء اليس الله ها سبحان الله اذا يخرج الحي من الميت و النفس كما قلنا من رجل و مراته انزل النفس الى الامات كما في العلم يعني في دمك وفي حياة وفي جسمك كائنات حية تموت وكائنات حيه تبرز باستمرار الى ان تموت وبعد ما تموت تنقل ذراتك احياء ثم تلك الاحياء ويبقى فيك واحد عندهم زمن يوقف بالذريعه احياء في تنبؤ ان شاء الله ما الذي يحيي هذه اليس الله عز وجل ما تمت هذه الايات إن الله ثالق الحب والنوى يخرج الحين الميت ومخجل الميت بالحين ذلك الله ذلك القادر القدير العظيم هو الله المجل. هو الذي يفعل هذا فانتظر فالف الصباح أجمل شوف الصبح ضرمة ضرمة تدخل ضرمة وثم يفصلها بالضرمة ويخرج الصباح من الذي أتى بالصباح ثم يكون الضوء والنهار ثم الليل من الذي أتى بالليل في الليل والنهار وهذا أكبر دليل. هذه مفاتيح مفاتيح الإيمان دليل الإيمان. هذه أوراق يبتاع الله عز وجل أوراق دنيا يبي الله صحان صحان وعبره فيه سبحانه سبحانه فيها دليل قدرته وعرضه سبحانه. يقلتنا فكتب كنا وتبصرنا فيها. فارك الإسحاق وجاء الليل سكن السكن تشول تشول الذاد وتشريع في الليل. ما الذي أزل الليل النهار عليه الصلاة والسلام؟ هذه سبحان الله هذه دلائل يعني نشاهد ونعيش فيه دائماً. ثم قلوا الشمس والقمر حزبان بحساب دقيقة الشمس والقمر دورانها وبعدها وحجمها وسيرها كل ذلك بالذباح وبحساب الدقيقة بحيث نخل ذلك الحساب بحيث الأرض مثلاً جعت عن عن الشمس أو عن القمر. على, على غير ما يعلم ساعدة تشيئاً قليلاً؟ ماذا؟ إذا اضربت من الشمس إذا احترقنا فبعدها وسيلها ودورانها حول نفسها وحالفتكم ذلك بإحساب فقير ما الذي يفعل هذا؟ الله أعلم كل هذه أدلة موقدة للإيمان نعم هؤلاء ما كنتم هذه الأدلة؟ وجه الله سبحانه سعادة دفع كبير بالإيمان والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعلك النجوم لتهتز بها بمظلات البر والبحر فالنجوم جعلها الى وما زالت النجوم للهدايه حتى الان فمثلا ركاب البحر يسيرون بالنجوم ركب البحر السفن العملاقه التي تركب البحر الى الان تسير بالنجوم لولا النجوم ما عرفت الاتجاهات لا شرط ولا اخر حمر كل من هو ما يعرف ما يعرف إذا. كل ذي شين وكذلك الآن في الصحراء ما يخلون النجوم إلى الآن، وكثير لدى النجوم على معرفة الله. دل على الله النجوم تدل على الله، وثم تدلنا حتى عرف الناس إلى سرعة في الضوء يعرفون الاستدلال النجوم، عرفوا سرعة الضوء. كم في النجوم الاستدلال سبحان الله. لتهتدوا بها في ظلمات البلد والبحر سواء في البحر في القضاء هي للدلال. قد فصلنا آيات لقوم يبقون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبأ كل شيء فأخذ إلى آخره آخره محمد. هذه الاجله كلها ما كفده. قالوا أقسموا بالله إذا من النبي جاءتم آية من النبي. وهل ايات هل آيات تكسب الإيمان؟ لا. ؤلاء الذين راوا العصر امنوا فرعون وقومه شاهد العصر نظر العصر امنوا الذين شاهدوا الناقه وخرجت من الصخره امنوا الذين شاهدوا في عصره النزول من القبر وقد يشط والتواصل وارد تواصل عن رسلنا الذين ان القبر يشط امنوا ما امنت اعيد عن اثبات ممكن في الموتى. ويقبل الناس الايات انه بيدخلوا في بيوتهم اي امنوا إذا الايات لا تثبر الايمان وانما الذي يكسب الايمان هو التطلع الى الايمان الحرص على الايمان البحث والجد في الحصول على الايمان انت اذا تعطشت للايمان وبحثت عن الايمان وبجد واجتهاد وبالمثابره والمثابره والله يثبت الإيمان والذين جاهدوا فينا في القرب منا في الاتصال بنا في الانس بنا اشقال لا هذه لا هي انه زبرده كذلك الا الايمان مثل الرزق اغذي بسيف ونقول يا رزقي تيني صدق عمر رضي الله عنه السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه الحقيقه كتبه الله لنا لا أرزقك الله رزقك كم ولكن لا بد قدم نشوفين مناكبهها وقولوا لا بد أن تتسبب، فالجن فالجنة والنار كذلك السعادة والشقاء نفسها لكل سبب. بغيت السعادة عندها أسباب، بغيت الشقاء عندها أسباب، بغيت الرزق عنده أسباب، بغيت الولد عنده أسباب. انا اختي ولد، بدون زوجة، بدون زوج، بدون امرأة يكون عندك ولد، لا بد من سبب فكذلك لا ولا وهذا يدعى السبب سعتوش على الإيمان. انا قلت لكم مرات ومرات يعني الانثى من الحيوانات ما يمكن ان تحمل حتى يكون عندها قابليه البقره ما تحمل من الثور الا اذا كان عندها استعداد وعندها تعطش على الجنس ثم تحمل اذا ما كانش عندها هكذا لا حتى الكلبه والكردة والكلبه وكذا يلا اخره كذا وفي لازم احكي لكم امه الدكتور لكم هذا واحد جاء عنده وش كان عند علي قال والله اني اود ان ارى هذه يعني قربنا المعد قالوا انا اود ان ارى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم في منام بشاره كيف بشاره بشاره على انه سيراه في الاخره وسيكون معه سبحان الله سيكون معه الاثره والسلاميه مجاورا له هذه بشاره فقال اود ان انا الرسول يعني دائما انا انصص شوف انه ان عايش في الرياض بنشوفه امامنا طيب وشو السالفه قال لي تجو قصه اش قالوا اللي غير تعمل هو هو الان يعني شري واحد الكيلو دي تشربي ولا بشطور ها وثم متعشى متعشى كل, كل كل كل السردين ولا الشطور لا ولازم تشرب من الحجر هو هذا الشيء اللي بيعمله هو ولا شرب شر السرد هو عبد هالشي وقالوا عمرو حرج مياهكم شر ما هو الله عمل يعني صوت كله وجعل شو واحد حركة لا يا ما شاءوا صيد شنو باكر لينو قالوا إذا صيد كله صيد هم خلوا ماشر ونعز هكذا هو لما نعز نعز ماشر تصبح نعز ماشر جل جل عز العارف كله هي قالوا المشكلة قال له عملت وقلت اللي ما واش قال له كيف نعادوا هذو باش نشرب السلامه ما كنغاشر ما غاشرب داك قال له شدي الشوك قال لي شو ساعه ديال النور قلنا شي حاجه من وشي باش من تحت وخصني نشرب وأنا مع 13 ان شاء الله شوف شراه داكشي من حتى و حتى تغدي ولا ب 13 قال له اهي بس على النبي عليه الصلاه والسلام وفي عندك العطش دنيتك وتثبت في سنتي عليه الصلاه والسلام وكل احب ما انك ونا وتتحرك على جنته وعلى طريقته وعلى اللذيه وحبه ها. وحب اتباعه ان هاي اللي ترسل هاي المرغبة اللي ترسلش عن البيت والله تتوب يحدي يحدي كين ايه يعني لمثل كذلك الإيمان والله ما يمكن تحصل على من الصادق الإيمان الذي يكتب على القلب كتبانه معه حتى تتحرك على الإيمان والصلوا نعمتي والجد وتجسهد والطلع وتسمى الإسلام في التفسير وفي الحديث وفي السنة النبوية وتعمل وقالوا كله وخلاص شاء الله وتقوم الليل وتسمى النهار وقالت لا إن شاء الله تصبح من المؤمنين المخلصين تصبح من سعي البشر والله ما ردي ما رضي الله لماذا كملوا ليش هذا الكتاب كانوا لا يعرفون شيئا إلا الإسلام أحب شيء عندهم هو الإسلام صافتوا على الجاهدين ومسكعنيها وقتلوها وكتنوها وكتنوها طلبة طلبة السلام. وصبحا عاما كي يدربوا الردم قياسي نيسا. جلس لهذا اعطوا الولاء لله انه المتوح لهذا الشيء. ما من يدون كانوا فيه. فقط الإيمان بلا لا. فكذلك قطع زوجه هنا. بالله هدى ايمانهم لان جاءتهم آية لا يؤمن قل إنما الآيات عند الله الآية جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله لكن يثمن لو هذه الصحابة كذلك لو هذه الآية تتحقق حتى يقف المشركون عند حجة يوقفهم عند حجة فكان يطلب لو تتكون هذه الآية ذاته هو خلاص فجاء جبريل للفعل صلى الله عليه وسلم وقال له اذا اردت ان تصبح الصفا ذهبا فذاك مثل ما يقوم المشركون ولكن ان لم يؤمنوا استقصروا ينزل العذاب ويستقصر اهل مكافاه عن حاسوب او تتركهم للتوبه من سال الله انه خفى الله للتوبه يشركهم اشركهم قالوا يا جبريل لا من اثار الثانيه يعني ماصر لارجو أن يخرج الله من اصوابه من يوحد الله وكان الصحابه كما قلنا يا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو احد الايه تظهر ايش وظائفها ولا عند حديد بنزل الايه واخصه بالله جدا ايمان ان جاءته ايه لا يؤمن بها قل إنما الآيات ما هي بيدي وانما هي بيد من قلنا من الآيات عند الله أم رسول صلى الله عليه الله يبلغ رسالة الله أما الخوارق الخوارق العذاب سبية الله عز وما كان لرسوله أن يأتي بآية إلا بإذن الله فالآيات يبنى أبو أزوجان ما هي من رسول الله عليه الله هو أزوجان تطمين لسحابة رسول الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يبين وفعلا طلبوا من رسول صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر فضع الله ويشق القمر ماذا قالوا؟ قالوا ساحر سحر ما فيه الله عز وجل سوره الانشقاق سورة تربط الساعة ساعة من شق القمر وإياه آية يعرضوا ويقولوا سحر والسدق قالوا سحر. سحر الأرض وصار سحره حتى يلتق فكذلك قال الله عز وجل وما يشعركم يعني وما يديد وما يدعنكم أنها إن جاءت للآيات لأنك كما قلنا وجه الآيات التي تخلق الإيمان ولا هداية الله الله هو الذي الإيمان فمن عرد الإيمان فليطلقه فليطلق من مصدره مثل الإيمان تضرع إلى الله واخلص يدي لله يطلق ومن يؤمن بالله يهدي قلب قال ونقلب قدسهم وابصارهم كما لم يكن في الاول والله يقلب قدسهم ولن ما ادبر في الانا فظنوا يجد يقلب قدسهم ويوجها نحو تحول كما لم يكن في الاول اللي شرح الله لما كان كانت رسالته خفيه ما مفهوم لا عرف رساله الانبياء كلهم واضحه بين اللي شرح قدسه النار الضي واضح اللي شافه مجرد ما يقع بصره عليه إن لو يعرف إنه وجه لفوجت الكتاب أما من خاطبه وسمع كلامه وما رصد جلساته فيتأقلمه رسول الله بل عبد الله السلام ضر ضر المنسفين عبد الله السلام قال والله بمجبرد ما وقع بصري على رسول الله صلى الله عليه في وسلم فيفقنته أنه لفوجت في الكتاب وسمع كلامه وشسمع مع جد مع علي سلطان السلام الصحابة ها يعني أفضل يقول لهم أفضل الكلام ها يعني يعني يقول لهم يعني دمغ الجنة اكتئاب في السلام وإطعام الطعام صار كل الناس طيبات السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصوت صلاة الليل والنهار تدخل الجنه بسلام الله أكبر. هذه الكلمة فقط فتحت قلبه وشهد لا إله إلا إلى الله ربنا الله أحد الإخوة إذ يتمنى الشهادة في سبيل الله الآن يسأل عن من يستنفره إلى أحد البلدان التي يقع فيها ما يسمى بالصراع التطهير أو التطهير العرقي؟ يقول هذا يا اخي الكريم في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طلب الشهاده نالها وانماس على فراشه لكيس منه يموت في سبيل الله لاعلاء كلمه الله هذه النيه ربنا يكسبه مضمونها ولو على فراشه ما, ما دام النيه هكذا لانه مستعد لله مستعد لمن يقول هلموا الى الجهاد في سبيل الله هذا اذا كانت تعد النيه بانه باع نفسه وحياته لله فوالله انما الاعمال والنيات وانما لكل مؤمن وافضل جهاد الان في اي مكان هو الدعوه والمرحله المكيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي الدعوه وهذا اسمه جهاد اسمه الله جهادا وجاهد ما المرحله المكيه وجاهدهم به جهادا كبيرا فافضل جهاد هو ان تنقذ مسلما او مسلمه من الضلال ومن حياه الجاهليه لان يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم افضل كالمال عند العرب هو الإبل الحمراء افضل مال واشرف مال واعلى مال اغلى مال فايقول عليه الصلاة والسلام يهدي الله واحد على يديه خير لكم من حمر النعم هذا المال الضخم حد قال كشما يعني السياره الفاخره البوديلاس الحديده ها يعني الناس يتباهوا بها فاذا وجدت افضل منها واحسن منها واجمل منها هو واحد يهدي الله على يديه رجل ونقط اذا الباب السوح يا أخوة. ما اكثر الضلال فالعالم يحترق الامه الاسلاميه كلها الان في ضلال في تين الان كل كفر بوح في كل مكان فيا اخوان انقذوا، شاركوا في الاطفاء دعوا مي ادعوا مع بنات مع رجال مع اخوان ندعو الى الله عز وجل في كل مكان ادعو اهلك ادعو اخوانك ادعو جيرانك ادعو يعني كل من تتصل به ادعوه الى الله عز وجل اما بيني اذا كنت سمعه ماذا فصيحا ستتبلغ ما تستطيع وسط الشريط عالم يسوى كان ألف رجل شاهد واحد عشرة ألف رجل ألف وما أثر العشرة عشرة الإيمان وأشرطة الإسلام عشرة العقيدة موجودة ادعوا إلى الله فيها واثقوا في سبيل الله أنا أحبين واحد جرّد يعني سائق طيّق عنده عنده عشرة طيّبة الحمد لله إذا ركب متبرجات ولا ناس مدخنين ولا يعني هيئة اسمهم هيئة من حلفين أو شيء ماين يفسح الشريط. والله يقول لي يعني من راسم ومن راسم ترجوني وتقول لي اعطيلي لي هذا الشريط انا الشريط اي ثمن وكم هذا الله عزيز هذا الذي بقيت نفعل او امتصاك الله وكيفره هذا افضل جهة الجهة عندك ومتاسق بك وانسان انت عايزم عنه لا ما تمشي لك يريد لو كان البرن فسوح والدول العالمية مثلا فتحه سمدار كان ممكن لكن يا اخي عندك ما تعمل هنا ابدأ بامتك ابدا باهلك خذوا انفسكم واهليكم نارا وانذر عشيرتك الاقربين هي وابدا من هنا عندما تفرغ ان شاء الله يكون خير ثم سؤال آخر يقول رجل يعمل في احدى الشركات واجرته ضعيفه فجعل زوجته تعمل لكي تساعده في التغلب على مصالح الحياه كل معه في الإسلام في عمل المرأة المرأة يا إخوان المرأة جعل الله لها عملا وما يمكن أبدا أن يستغني هذا العمل عنها أشان هو هو عمل البيت إذا يتخلص عن هذه المملكة المملكة الداخليه أو وزارة داخلية وزارة داخلية للمرأة أشان هي عمل البيت ما يمكن أبداً هذا البيت يستمع عن المرأة فالمرأة الأولاد يطلبونها تنظيف البيت تكنيسه ها؟ يعني الطبخ الطاهي كأعمال كثيرة الظل اليوم كله ما تضربنا من البيت ولذلك الله عز وجل جعل مملكتها هي البيت وقال وقرنا في بيوتكم وقرنا في بيوتكم وقرارها في بيتها يجعل قرار في نفسها وفي قلبها وفي قلب الشباب وفي قلب المجتمع كل مجتمع يبقى قار ساكن مستريح مطمئن لكن اذا خرجت المراه حدث تدمر هذه المملكه ويحدث ايش قلق وانزعاج في المجتمع حينما تخرج المراه متبرجه متفسخه عاريه ايش يحدث في المجتمع اشوقها في, في الشباب زلزال تدمير للشباب ولذلك قال الشباب والمال أولادنا ماذا ستتحكمهم؟ ماذا ستكون حكومهم؟ ايه؟ خلاص انفرط العقد فلذلك أكبر عمل للمرأة هو عمل به لكن مع هذا إذا طرّت لأن تعمل طرّت سبحان الله ما عند أب ولا زوج ولا من يؤويه من, من يبونها من يبوتها فإذا طرّت لكل ذلك إنما يجي أن تكون على شكل على متحجبة ساطرة عورات ساطر عوراتها يعني بحجاب وسواد المساء مكان ما في اختلاف اصحابه حسب السفاعه اذا اضطرت وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطر اليه لا نقول المرأة ما تعمل خارج البيت اذا اضطرت تعمل ولا لا تعمل ايه. ولكن للضروره خليك بحيث الضروره ثم يقول الاخ هل يجوز لي أن اسلم وانا شاب ذو والعشرين من عمري ان اسلم على ابنتي خالي وابنتي عمي وهما متزوجتان بدعوه صله الرحم ولعل يكسز الاخر بالمصافحه يعني يقصي السلام ومصافحه هذه المصافحه تحدثنا عنها وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ان يضرب احدكم بمخيه من حديد في ام راسه اهون عليه من ان يمس راسا لا يحله وقد بينا الحكم في هذا ايه هذا لا عمّا، يعني السلام مجرد السلام السلام عليكم ولو عمك ولو هذا الى عظيم سقل السلام عليكم فرفضوا مره شغل مجموعة من النساء وقالوا السلام عليكم نعم وحدة لا لأنّ كوك البنز الشاعر قل فسلامٌ فنظرةٌ فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فالوقاءٌ حال اذير لي قال له هذا شو واحد كيب يعنى البتّاق وهو أشيبع عن جيز شي طالب جيز قلوا فلمس... السلام أنا قلت سلام عليكم قلوا السلام عليكم ومن حق المؤمن على المسلمين أن يردوا سلام قال لا السلام يجر من الكلام والكلام يجر بالتيفة وخوك ما يعطي بالتيفة ايه <تصفيق> <تصفيق> فهذا الكلام إذا ما سببت ستقول السلام عليكم ومشي السلام هل ليس يجر عن السلام؟ ربما الكلام والكلام يجر هيس المسافح والمسافح قال بقبلة والقبلة دي ماهلا هل لي فمشاهد ثم يقول له ما المعنى الحديث وهل صحيح لولا بنو اسرائيل ما خنز اللحم ولولا حواء ما خانت الانثى زوجها حديث صحيح بل البخاري يقول لولا لولا, لولا بني اسرائيل لم يخنز اللحم كيف لم, لم يخنز اللحم يعني اللحم قبل ما يخنز بيعملش يبقى كم يبقى يعني سنتين سنوات ما يخنز لا لا لا قال ايه في ما, ما تجهر ما يعملش بين من ولكن ينفخ بخبخه ينخبخينز اللحم في الوقت اللي نزل الله المنه والسلوى على بني اسرائيل وقنهاهم امر الله سيدنا موسى يقول لهم ما تدخروش ما تحطوش كل نسول لي شطلك اعطيه جارك اعطيه حبيب اعطيه لمسكين لي فقير جقيت شطلك اعطيه ما تخبى شيء يلا خليه يدخروه ام كيخبوه اللي جاتو حاجه يخبوه ويخبّع هذا ويخبّع هذا جاء الله عقبه جاء الله عقبه ما يكي يخبّعه جاء بصباح يجب جاء الله الله عز وجل عقبه كيف يخنز اللحمة عليه الصلاة والسلام لولا بم إسرائيل لم يخنز اللحمة وذب حديث آخر يقول ولولا حواء ما خانت الأنثى زوجها لولا حواء يعني زوجتي ده آدم. شكون اللي دفع سيدنا ادم لعنه عليه كل من الشجره من الله نهى لا تاكل من الشجره وجاء الشيطان ووسوس له انكل من الشجره العام الاول مش الوسوسه اكثر ووسوسه على ايش للمراه للمراه حواء فحواء على ايه وبالخصوص الشيطان عبد الماجئ بسرعه ناشخ ايش قال ها هلا در على ش... هلا در على شجرة الخلد وملك الله يملأ لأنه الإنسان سبحان الله الإنسان طبيعة بشرية أنه يحب الخلود ما غبي والله ما غبي موس مع مئة سنة مئة وعشرين مئة اثنين سنة خلوها وها وها سقط مخا مو قاعدة تعيش ما غبي ما غبي إيشلون هنا هذا مركب النفس والإنسان لأنه خصو يعيش مدين ما يبغى ما يبغى موس حبيت على شجرة الخلد وملك الله وثم الجهة الثانية اللي كي يغيها الإنسان وعنده حبيبة وعزيزه والملك يملك ثم يشكون عندك عمارة يبان عندك سيارة وعندك طيارة وعندك فينكا وشريكك وكذا إلى خصيص ملك شو هو من هنا قال هلا أدلك على شد أدلك على شجرة الخلق وملك, وملك لا يفنى ما يفنى أبداً ها والإنسان جملنا الإنسان حريص ها وخصيص كله وصح ووحفظه قال, قال وقاصمهما إنيلكما إني لكم صحيح قول ادم زغ شاء الله اذا قال ما اشفي ما في احد يكذب ويزيد ياكد الكذب بالحلف لازم احد يتجرى بالجراه كلها يكذب ويعني يحلف تعود بالله جاه الزوجه ولا حقه تقول والله انا صادق هذا ممكن صدق يوداكه نكلو او كذا يقول رسول الله لولا حواء ما كان نفسه انثى الزوج من هذك اليوم الام الاوليه اليوم اللي هم ديال الاناس هذا سبع ايام له لان فز الزوج الزوج بغيت يتزوج انت شوفي امه لانك تبعي امه الالات كلهم سبع ايام له شكون ما هو هو هو خانت الزوجات كل ام فتخذ الزها ما هو المقصود لا لا لا لا لا, لا. قد سقع واحدة في الزينه اخيانه ولكن لا بد كل عمر وخاصه الصالحه لا بد تخون زوجها في تخون تخون اما في الكلام واما في النظرة واما في الفكره هو يجمع وهي في فكرة ايه واحده صلى الله عليه وسلم وتخون بالكلام تخون بالكلام تخون بشا ما مشاور تخون جامجه يعني تخون بالبعض في المواعيد لا بد تخون اما في كلام واما في فكر واما تخون في عمل ولا بد تخون كذا والاش كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لكل الرجل يأمر المرأة هذا محل حديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أن المرأة خلقت من دلع وإن أعوج ما في الدلع أعلى يعني ناس ناس ناس ثمنين ثمانية دولار كل ثمنين دولار وأعلى دلعة هي أعلى. يعني أعوج كل دلعة كل ما تبرز ككل عوجاج يعني هكذا المشيع عوجاج يعني شديد ولكن كلما قصرت الضلع انه في حججتك فيقول هي خلقت من الضلع العاليه اللي عوجاج هكذا يعني عوجاج واضح فهي خلقت من العوج اذا كان اذا شفت انسان راسه عوج ها لان الله خلقها ها الضلع العوجا فالعوجاج من خلقه الله العوج فانت خلك عذره جدر له صبر صبر بقى خلقنا من ضلع ولا عوج ما في الضلع امسكها وعوجاج فكذلك يقول, يقول هذه الخيانة اذا شمس العامه كلمة عليك ولا شيء حصل من, من هذه الخيانه من انواعها بعد الزنا لا, لا لا هذا ما نقبل الامر لا يعني الخمس في موعد وخمس في كلام وخمس في عمل خمس ما قلت اعمل كذا يعمل كذا وخمس بعد هذه الخيانه يعني هذا ما خلقه الله فيها اما هذه يقول لولا انثى لولا حواء ما خانت انثى ذله ثم يقول للأخ الكريم احكي لنا باختصار جزاك الله خيرا قصة العبد الزاهد الذي قضى عمره في عبادة الله في صومعه وغره الشيطان حتى سجد له هذا يا أخ الكريم يحتاج إلى وقص والآن ما بقي وقص للتطويل اللهم موفقنا جميعا لما رفضه وردا سبحانك اللهم وبحمدك أشهده الله لا إله أعطا واسوبه إليك سبحانه ربك ربك ربك السلام وياصفون والسلام علي المرصرين والحمد لله رب العالمين